سوف من الوالد رابعيا وتوصيني بان امسكها من يديها جيداً بقي او انني من يومي موسيقى عزيز المستمع كل ما يبدو لك متناقدا إنما هو انسجام غير مفهوم كيف يضحك المرش في الربيع إذا لم يبكي الشتاء يسعد أوقاتكم وأيضا بذكر الشتاء كل شيء جميل في الشتاء عد ارتجاف الفقراء ولا أدري مبحر في ولا أدري ولا أدري يا مساء الورد عزيزي المستمع الحياة فعلياً تبدأ بعد الأربعين إلى ذلك الوقت أنت تقوم بمجرد أبحاث في زمن الحب، العصافير ترى تغرك في أحلامها وردة أو نجمة أو قرص السحر عزيز المستمع ليس كل من يشاركك هواء الغرفة هو بالضرورة قريب المستمع الجيد عادة شخص يفكر بشيء آخر I'm about to go in. I'm going to لكل اللي ناطرين خبيره الأبراج يسرا يوسف راح تكون معنا اليوم ناطرين اتصالاتكم متل عادة على 043-213-215 وانطرونا بعده كمان بفقرة اسمها راديو <تصفيق> اشربي شيئا من اشربي شيئً من كنا وقفة دائمة في بداية البرنامج مع آخر وأهم أخبار محافظة طرطوس الخبر معك غرام. نعم مستمعينا ينتظر المواطنون في محافظة طرطوس أن يتسلموا السكن الشبابي الذي اكتتبوا عليه منذ سنين. ولا سيما بعد أن حلت مشكلة الأراضي اللازمة للبناء. نتابع تفاصيل هذا الموضوع في التقرير التالي. بعد أن حلت مشكلة السكن الشبابي من خلال توفير الأراضي اللازمة لبناء الأبنية تتابع المؤسسة العامة للإسكان تنفيذ أبنية باقي المراحل حول هذا الموضوع تحدث لاذاعتنا المهندس سالم على عضو مكتب تنفيذي لقطاع الخدمات بالنسبة لمشروع السكن الشبابي هو هو عبارة عن مرحلتين في محافظة طرطوس المرحلة الأولى هي مجموعة من 1023 شقة حتى 1032 شقة الإكساء فيها حاليا في مراحله الأخيرة من حوالي 500 شقة سيتم تخصيص 250 وخمسين شقة في النصف الأول من هذا العام من الفئة الأولى و150 شقة سيتم تخصيصها في النصف الثاني من هذا العام وللفئة الفئات ب وجيم يعني نحن في عندنا ألف وب وجيم في عندنا شيء خمس سنوات في عندنا جزء لسبع سنوات. عندنا بحدود المئة وخمسين حتى المئة وثمانين هاي الفئة ألف للسبع سنوات سيتم تخصيصها في النصف السادس من هذا العام المئتين وخمسين في النصف الأول من عام 2017 وباقي المرحلة الأولى سيتم تخصيصها في عام 2018 والضامن بهذا الأمر هو وطيرة العمل القائم من قبل المؤسسة للإنشاءات العسكرية العمل يسير بوتيره عالية بعد أن سحبت الأعمال من المتعهدين السابقين ونفذت بعض الأعمال من خلال تدعيم الورش ونحن نشهد حاليا نغضى عمرانية في مشروع ضاحية الباسل للمرحلة الأولى من السكن للشباب أما المرحلة الثانية التي كانت متعسرة بسبب عدم توفر الأرض في أبو عفصة ومشاكل الاستملاك على هذه الأرض فقد نقلت آه وبجهود ملموسة من السيد محافظ والسيد وزير الإسكان مشكورين إلى عقدة الشيخ سعد وتم تخصيص 41 ألف متر مربع من عقدة الشيخ سعد للمرحلة الثانية من السكن الشبابي وتتسع هذه المساحة لإشارة ما بين 2500 حتى 2700 شقة سكنية وبالتالي يكون مجموعة الشقق السكنية لمشروع السكن الشبابي بحوالي 3700 شقة قد أنجز بشكل نهاي مشروع السكن المناطق ونحن بانتظار أصدار هذه التعليمات التنفيذية إن شاء الله. ولا يزال المواطن ينتظر البدء بتنفيذ السكن المناطقي الذي يعنى بإنشاء وحدات سكنية بالمناطق إضافة إلى الانتهاء من الادخار من أجل السكن وتسليمها للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار العقارات التوصير محمد إذا أمواج. I still suffocate, lack, lack, me I'm أمن لي بيت، قدي صعب تأمين البيت بهالايام أكيد هذا حلم حلم كل صبيح أهلا وسهلا يسرى أهلا وسهلا فيكم، يسرى بمسانكم معظم المتصرين بيسألوك عن الحظ والنصيب والمستقبل برأيك يعني إذا ما في بيت في مجال للفرح، يعني للزواج، للنصير. كنت بدي أقول لهم من شو بيشكي الأجار، بس هلأ الأجار صار يشكي فعلا. كمان بيشكي. مم. بعدين بتحسي فيه، تض... يعني متطلبة إيسا البنت هلأ عنها بدها بيت وبدها. والله. يا... هدا يعني هي أقل شو بيقولوا؟ يعني هذا أضعف الإيمان يكون في عنده بيت بس بهالظروف الظروف الحالية. مبزا. يمكن عم تصارت عم تضحي البنت عم تقبل مبزر. بقوضة مع بيت حماها مثلا. مثلا بس أنه تتزوج. اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيكم ويسعد يسعد مساكم جميعا كيف اخبار الابراج الأسبوع؟ في يعني في تراجع بعض الابراج وفي يعني ظروف بعض الابراج كثير في تغيرات جذريه في عنا الحمل عم يشعر بالتراجع مثلا عندنا الثور محبط انا عم شوف الجوزاء كثير كويس في عنا الميزان عم يتمتع هيك باطلاله حلوه وباقي الابراج يعني على عادتها اذا نخليكم معنا رح نبدأ هلأ مع برج الحمل يا تسلملي عضللي يا يا تسلملي اهلي والدار وعمي وخالي والمختار الحمل عم يشعر بتراجع معنوي وعم يتلقى مساعدات من بعض الأصدقاء عم يتحرر من القيود وبالأيام اللي جاي عم يتحرر من القيود وعم يتحدث عن ارتباط جدي في عنده مشروع عم يحمله الحظ المادي وعم تتاح له الفرص لمقابل شخصية هامه وعاطفيا حب يطرق الباب قريبا إن شاء الله ولا إسرع برج الثور الثور محاط بمن يحب وعم تقود الظروف إلى بعض التغيرات الجذريه عم يتمسك بمبادئه وقناعاته صح الجو ضاغط حتى نهاية الشهر بس في خبر عائلي عم يسعد قلبه وأنا بقل له دبلوماسيتك مع الحبيب عم تشعرك بالسعادة <تصفيق> أول اتصال من معنا؟ مرحبا. أهلا وسهلا. بس ممكن أخي ما عندهم يسون. معك اتفضل. تفضلين؟ أي تفضلين؟ كيفك مدا؟ يا أهلا وسهلا. معك أهل بنت آية بنت ريسام. آية. بنت ريسام. 18, 18, 89. 18؟ 10. 98 89. أوه آلاء بنت ريسام. آلاء بنت ريسام. 7, 79. 7, ايا اول شيء شو عم تدرسي؟ الو اي مدام شو عم تدرسي ايا؟ معهد؟ معهد؟ هاد؟ معلوماتية اي ان شاء الله بالنجاح يا رب لانه عندك نجاح السنه كثير كثير حلو منين عم تحكينا ايا؟ العكسيه اهلا وسهلا فيكي يا هلا وصلنا لبرج الجوزاء أنا بقول له الأيام المتبقية من الشهر رح تخليه شعور بالسعادة والثقة بالنفس وعم تدعم الكواكب مشان يستقبل شهر كتير كتير في هيك أمور جديدة وراحة وبطي تصر على خصومه ولازم يقتصد, يقتصد بمصروفه وحاول يتجاهل الآخرين اللي عم يحاولوا يصعدوا بالمي العكرة عاطفيا علاقته بالحبيب عم تعطيه كاريزما خاصة لا مستمعينا برج السرطان لقاءات ومناسبات مميزة وعلاقات اجتماعية عم يدعمك الفلك بمشاريعك حاول تجاهل من يحاول إزعاجك عم تخوض عملية تجارية ناجحة وعم تحصد أرباح وفيرة عاطفيا حاول تفهم الحبيب. كمان معنا اتصال الو. مرحبا. عم تسمعك تفضلي بس علي صوتك لو سمحتين. اهلا يا آه هلا بدي لكي انا الصراحه بوسق بي حكيك كتير وتعتمد على مصائحك يعني تظيم اياها. خليلي اياك يا رب. تسلمي يا رب. انا عطول بحكي معك. ايوه بدي اسالك عن ابني. ايه تفضل ايه? وديع سلاتين عشرة. وديع? ايوة. ابن? عائدة. عائدة. عائدة. 30 10 30 10 في عنده نقل خير له و 2017 بشكل عام 2017 تكرم عيونك وفي الولد الثاني في مجال اي تفضلي زين ابن عائده شو اسمه زين زين ايوه زين هذا مع زبيك اي 5 7 2000 2000 كمان عند وشكل عام 2000 من وين عم تحاكينا يا عائدة? اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. أهلا شكرا لك أهلا أهلا يسرى وصلنا أهلا على برج الأسد الأسد برج الأسد أنا بقوله لا تتسرع بأمورك المهنية وحاول التأني ببعض قراراتك هني هناك من يراقبك يراقب تحركاتك مشروع متخوض وعم تنجح يفتدح لك أمراً كنت تخفيه تصرف حكمة وتعب جايك صحي لهيك أنا بتمنى منك تستشير طبيب وعاطفيا انفعالتك مع الحبيب عم تبعدوا عنك بالأيام اللي جاي العذراء عم تتأخر أعماله بعض الشيء أنا بقوله تمهل وما تتورط بمشاريع فاشلي انتظر حتى نهاية الشهر القادم عم تدعمك الكواكب بأمر مصيري عم تسعد له يعني هيك جايتك مثل دعم مادي ودعم معنوي وبدك تخوض عملية تجارية وتثبت وجودك حاول مسايره الحبيب شيباك الميزان. الميزان عم يتميز ساحره طول الشهر طول الاشهر القادمه واللي فاتت وكل سنين شو والميزان غالي علينا عم يفرض حاله على الاخرين عم يفرض احترامه على هيك في ناس بدات تساعدك باعمالك وبدك تنجح بعقد شراكي مناسبة حاول انجاز اعمالك قبل نهاية الشهر القادم واتبع نظام غذائي مناسب ارتباط الحبيب معك سر وجودك معنا اتصال الو. الو مساء الخير. مساء الخير. كيفك مدام ميسرا. اهلا يا هلا. نحن منك فاعل مصداقيتك يخلي لنا يعكد. الله يخليك يا رب. اه سعيد مساكي. انها لا كل المسا بس لا مدام ميسرا مهين. <تصفيق> انا غرام وندمة ما الون مسا. <تصفيق> لا انت الاولية. <تصفيق> اهلا وسهلا. يا هلا اهلا وسهلا. اه بيسألك لس عن اختي اذا بتريدوا ابني. ايه تفضلي الله تكرم عيون. عبدالله ابن ماما. عبدالله. اه. ايوه يوم شهر سنة سبعة ست خمسة وتسعين عن وضع الدراسة عنده السنة ترفوه ستة وتسعين خمسة وتسعين ونسنين. خمسة وتسعين أوه. أوه. ستة ستة. وعن اختي وضعها شيء كثير عن الوضع المادي اختي أمينة ديبة أمينة ستة بنت ديبة, ديبة. ديبة. الوضع <تصحيح> المادي ايوه ميمدى. وفيه في عقار إني ش شركا ما إني كيف أيوة. ما بعرف إمتى يعني عقار يعني, يعني شرعيتي لأ ورسي ورسي ورسي ورسي يعني واصلتك إيه أي شو الم... شو السؤال عن العقار إيه إمتى راح نحصل عليه يعني أيوة. نوضع... أيوة. أيوة شو اسم حضرتك انت مروة انا مها مها إيه بنت بنت ديبي ديبي يعني العقار لألكن ورسي إيه إيه ورسي منين عم تحاكي ناس تماها أهلا وسهلا تكرم عيوني أهلا يا هلا من البدر البدر العمر وشو قبل ما نحكي عن العقرة بدي أحكي لآيا بنت رسام يدعش عشرة ثمانة وتسعين بدي في طلع رقم حظك تسعة يعني هاي تسعة بتاخدية طول السنة هاي أي شغل بديك تساوية أي مشروع بديك تفوت فيه تقديم أي شيء بيكون تسعة الشهر أو تسعة فرضنا أو تسعة عشر مورك ممتاز يا آيا بس إذا بتعرفي تتصرفي هاي السنة راح تصير عندك فرص كتير كتير كبيرة إذا استغلتيه وعرفتي كيف تنظم أمورك راح تروح معاك ثلاث سنين راحة لقدام في عندك نجاح وفي عندك توقيع ورقة قادم ما شاء الله. ألا بنت رسام سبعة تسعة سبعة طلع رقم ما حصدك دارش ألا عنيدي من النوع اللي بيحب الترتيب تتشبث برأيها هذا الشيء مو غلط بس هو التشبه برأي الغلط لأنه أحيانًا ممكن على غلط وبيكون شايفين الآخرين إنه إحنا على غلط وبيحاكونه وما بناخد من كلامهم بس ما بيعني انه هاد انه ما في عندك قرارات صائبة بالعكس في عندك نجاح يا الاء وفي عندك صيفية رائعة جدا جدا وفي ارتباط لآية بس بتمنى انا تفضل دراستي على الارتباط حاليا <تصفيق> قبل العقرب بيسر معنا اتصال الو اهلا انا لبناء اهلا لبناء معاك ستيسر لبناء بنت لبناء بنت نبيها واحد تسعة سبعة وثمانين سبعة وثمانين ايوه بدي اعرف عن امور العمل والشراكي وهلك شغلة عمل شراكي ايوه تمام وبدي توافق مع شخص ايوه مين الشخص رمضان ابن سعاد ايوه ستتاش ستة. ستتاش ستة. تلاتة وثمانين. تلاتة وثمانين. بدي اسألك يا لبنى الشراكي مع مين? الشراكي بامور إيه بعرف بس مع مين? اكتر من شخص? اه تمام ايوه. أه في قربشة؟ اه لا. إيه طيب ماشي. منين عم تحكينا تكره معيوني. العقرب له أنا تكتم على أسرارك فالمرحلة القادمة تحمل الكثير من الفرص الاستثنائية التي تجعلك محط اعجاب الآخرين تتخطى الصعاب بفضل رزانتك وحسن تخطيطك للأمور تسمع بأمر مزعج لا تقلق بشأنه لأنه هيك راح يكون عابر أو إنسان عم هيك بديزعك عاطفيًا تقع بالحب من النظرة الأولى. غريب يا بي سرت خطيب ما حدا عم يمشي على هدا تعبان قلب الصفاء قد سهل عم تسمعونا مستمعينا على هواء امواج بالفترة المخصة لمحافظة الطرطوس ومعنا خبيرة الابراج يوسرا يوسف ومعنا اتصال الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك يا اهلا معنا? معك رباب بن الله دي. اهلين يا رباب. اتفضلي. يا رب بس ممكن احكي مع المدام رباب اهلا وسهلا. شو اسم الوالدي? رباب بنت نديمة. نديمة. واحد تسعة, تسعة تسعة وستين. واحد تسعة تسعة وستين. وزوجي ا ناعش ما نوستين؟ إيه عن الصحة، عن المال، عن كل شيء تعبانين الحمد لله بكل شيء. كلنا يا رب. <تصفيق> <يلا تصفيق> ان شاء الله الله يفرج على الجميع يا رب. الله يفرجها وخصوصا المدام يسرع بتريحنا شوي بكلامها. الله يخليلي ياكي يا رب يا رب أبدي أسألك إنه في موضوع عقار بالنص فيه عليه حكي أو عليه أي شيء؟ هو في عقار وإلو كان ثاني ويعارض نعرف كمان شو بده يصير فيه؟ وفيه عقار جديد استفسرنا بدينا فيه. ايه معاشي تكرم عيونك. يلا خليك معنا عيسان. نعم. ممكن اعرف عن بنتي. ايه تفضلي. لافا بنت رباب. لافا. لافا ايه بالفا. ايوة بنت رباب. ايوة. يوم وشهر? اه اه اه عشرين تسعة الفين وتلاتة. الفين وتلاتة. تكرم عيوني. ما عندي غير بنوتي واحدة. بنت وصبي. الله خليوني يا الله رب. الله يسلمك يا رب. مشهورة. يا, حلو حلو حلو يا رب سلام. دربوا شو لا زنبه ولا زنبه ولا لغرام القوس بدي إلا دع الآخرين يخططون لا تدع الآخرين يخططون لمستقبلك وخليك أنت تخطط مثل مردك عمي بالعام يشيرين من البصحة <تصفيق> لا تخلي الآخرين يدخلوا بخصوصياتك ويخططوا لمستقبلك لا خليك أنت أو بشكل عام يعني برج مولود درج القص بيخطط لحاله وبينجح وهيك بيخلق الزرائع أحيانا والحجج بشان يتملص من الشيء حدا بيحطه فيه أنا بقل له شوي شوي وتروه هاد الشهر لحتى تنفذ مطالبك وانتظر تحسم الأمور المهنية في كعندك خبر كتير مفاجئ لأحد الأقارب بخص وضع مالي أو مهني ونفور الحبيب بسبب تصرفاتك بعرف أنا أنه القوس هالفترة هي كان ضايج ولهيك أنا بقول له أنه شوي شوية مع الحبيب لتصير الأيام أحسن هلا شو بدنا نقول للمتصل؟ ألو؟ ألو مرحبا؟ أهلا كيف هيكم؟ أشهلا بخير؟ يا هلا أهلا بسهلا أعلم شا مع مدى مصر؟ معك اتفضلني. أي تفضلي تسلم يا رب أنا فضيلة بن طلطيفة فضيلة؟ بن طلطيفة فضيلة بن طلطيفة م. صديقة البرنامج فضيلة الموليد ستة واحد ستة وسبعين ستة وسبعين أه. ما أسأل عن أخذي وعرضني؟ أي تفضلي قدرية؟ ايوه رحفل قاف قضريه بنط لطيفة. أمم. ااا أربعة أربعة تماني. أربعة أربعة قدري صح؟ آه والله. منين عم تحاكينا يا فضيله والله من لا أدري إيه. عيونك. تسلمك الله هل هل مع. مع. هل ما, هل ما. جيبي عم تدعم الأفلاك بقرار مهني وعم يثبت جدارته وعم يحط النقط على الحروف مع الآخرين أنا بقل له حاول استغلال الفرص بالأيام المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت وما تنسى صحتك خز فسطا من الراحة وعاطفيا تجاوب مع الحبيب الساعة سبعة وسبع الآية أنا بعدي من نوم وميت عشب في القهوي عزمتني وعملتني ركوي أطيب منها مش دايق مش دايق أنا أطيب منها لا لا لا لا, لا, لا مش مش مش دايق معنا اتصال الو. صباح الخير. يا صباح الخيرات. صباح الخير كيف الله يسلمك اشتاعت لكم. والله الحمد لله. عن ديمة. ديمة. ديمة. بالسين. بالسين. سيمة. سيمة. سيمة الف طويلة أيوة. ايوة. بنت نبيها. من طعش ثلاثة ثلاثة والسقل. ثلاثة. من طعش. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ايه. ثلاثة والسقل. لاتو تسعين عم تدروس? ايوة. والله في اخبار كتير حلوة لسيمة. والله سمنت حت تخبريني كيكي عم عيني انتك. تكرم عيوني. منين عم تحاكينا يا ستبيها? ترتوس والله. ايه معاشي اهلا وسهلا. خليكي وسهل. معنا على السماع. ساعة سبعة وسبع اليال وسبع الشهور مضيحة. عن بقلبك بعيوني بتحبك يا ويلي دربك من أصعب كل الدلو عم تخدم الصداف وعم تخرجوا من مأزاق يعني رح يوقع فيه لهيك بل له أنا عم تحصد أرباح وفيرة نتيجة تعبك بس الهموم عم تسقل كهلك انتظر حتى بداية الشهر القادم اللي هو شهر أيار لا هيك أفربطني. نيسان نيسان <تصفيق> ترجع الامور كما كانت واحسن عاطفيا في سوء تفاهم مع الحبيب يا <تصفيق> معنا اتصال الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا مين معنا كيفك ساره اهلا وسهلا ماذا كيفك نحن بخير مشتاقين لك يا هلا كيفك مدام ساره والله مشتاق لك الحمد لله انا ام علي اهلا وسهلا ام علي تسلمون الله يعطيك العافية على الفقرات الحلوة واحلى اذاعها اماني الله, الله يخليك يا, يا رب تحياتي لكل فريق العمل وخصوصا بعد زينكم يعني تفضلي اهلا مهندس ديما كمان. بلاده مكرم. اهه ان شاء الله عقبال مئة سنة. سنة. عقبال مئة سنة يا رب. زاهد اموات كل عام وانتي بقى الف خير حبيب تروحك. وانتي بقى الف خير. وانتي بقى الف خير, و... و... و... بقى الف خير يا رب. ونحنا هلا كمان كلنا رح نعيده رح نقدم له اغنية. وكمان كل فريق العمل بيحييكي. شكرا كتير اليك. شكرا كلكم ذوق وانساء الله لمزيده في التقدم. والنجاح. اهلا وسهلا وسهلا. وسهل. ما بدك تحسبي. والله. حسب لدي ما أنا حنان بنت أميرة حنان بنت أميرة ما لو سمحت إذا عندي عيونك حنان بنت أميرة حنان رح فورا. أول شيء بيطلع رقم حظك خمسي يعني في راحة كتير كتير كتير, كتير هذا الشهر أنا بقلك أنت صلك ست سنين من النوع اللي بيتعب كتير تعبان يعاطفيا وتعباني مهنيا بس إن شاء الله يا رب من شهر شباط بلشت تتحسن الأمور أحيانا أنت بتتسرع بأمورك بتسرع بقراراتك وأحيانا كتير بالطول لتأخذ قرار يعني بتترددي وبتتسرعي ومن النوع اللي بيندا من طيبة قلبك حواليك المادي بتكون بخير بس بتنصرف هيك يعني انت مالك من النوع اللي بيضب وبيخبي لا بصرف ما في الجيب على اساس انه بديجي اللي بالغيب بينصرف شيء كله وما بيجي شيء. هيك انا لك حاولي تتروي. يعني كل اللي بتتمني هاي السنة رح يكون خير وفعلا في نقلي بشهر ايار وما بعد امورك ممتازة يا حنان يا اهلا وسهلا شكرا أهلا. لك حنان أهلا. وحبي بيردي يا أحلى عيد ميلاد في هالليلة واللي احتفلنا فيش اللي نهدي لها واللي احتفلنا فيش اللي نهدي لها يستاهل هبي بيردي تجمعنا و تجمعنا و شاعرنا يا أحلى عيد ميلاد بالفعل كلنا بنا نقلل لديهم مع هابي بيرز دي وعقبان المئة سنة الحوت في عنده سفر مفاجئ عم ينكتب له النجاح عم يدخل بعالم المشاهير وانا بقول له من الآخرين وكتوم أسرارك عم تتعرض لآلام عم الفراش معليش روح ساوي تحاليل وفي عندك هيك خبر عائلي كتير كتير حلو راح ينسيك تعبك وحب قديم يتجدد. <تصفيق> معنا اتصال لالو? اه دي. طيب مساء خير مساء خير. احكي <تصفيق> مع المدان. اتفضلي <بيشنين> هي معنا. ايه تفضلي? سبعة ثلاثة. بالالف المقصورة. أيوة، سبعة وعشرين. الف وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل. ألف وتعمل وتعمل. ايه مع احمد ابن احمد ابن سحر. تنين ثمانية ألف وتسعمية وثنون وثمانية تنين ثمانية تنين ألف وتسعمية وثنون وثمانية تنين وثمانية نادين يعني ارتباط ولا زوجك ولا لا زوجي زوجك تكرم عيونك عسق هو عسكري احتياط بدي اعرف يعني عن وضعه وعن وضعي انا عزا في تعيين السنة ايوه مقدمي على اوراق يا نادين لا والله لسه لسه انا بقليك ابتداء من اله من شهر ستة وما بعد أمورك في وظيفة يعني هلا يمكن يجيك عمل بس ما رح يت... ما في سبات بعد شهر السادس رح يكون في سبات يا نادين من وين عم تحاكينا نادين؟ من الأفرية ايه تكرم عيوني خليك هالسماء ها ايه تكرم عيوني يعني عن وضعه وعن وضعي أنا وضع المال تكرم عيوني تكرم عيوني تكرم عيوني تكرم عيوني زاري ابنية حواء يعني على أساس أدم ما قلوا علاقة شايثة شو يعني إحنا طعميناهم هنا التفاحة بيستاهلوا يعني هن ردوا علينا بس هلأ كمان حزرها لحواء عم بيحزروا أنه هي <تصفيق> ما بعرف كم شاب تقدر تحب <تصفيق> في عنا مايا بنت عبير 15-2-99 مايا طلع رقم أربعة كان عندها تعب بالفترة الماضي مايا اسم ولدتها تعبه طبعا عبير اسم ضعيف لهيك هي ما تمضي على حظة على رقمة أكثر من أح يعني احيانا اسم الوالدي بيعطينا دعم لهيك انا شايف كل شيء بيجي عنده بتعب بس تثبت جدارته وبتثبت بتثبت حالة باخر لحظة يعني مثلا ما بدي ادرس بس بتروح تقلدين بتجيب علامات طيوبه عنده اطلالي بالوجه يعني مثل ما بيقولوا وين ما بتقعد بترن رن حضورة كتير حلو ومستقبله كتير حلو وبتكمل وبتطلع من ارباب الاقلام محمد ابن نظيرة عشرين إداش ثمانة وخمسين طلع رقمهم محمد ثمانية كان عنده تعب مادي وتعب صحي محمد اسمه تعبه كمان لأنه أحيانًا اسم محمد يعطيه هيك كتير كركبي للشخص مع اسم نظيرة أنا شايفته كان داخل بست سنين تعب إن شاء الله الأيام اللي جاي من شهر نيسان وما بعد وما بعد يا محمد أمورك كتير كويسة وفي عندك تجتاز الصعاب مثل ما بيقولوا في عندك توقيع ورقة وفي عندك عقد شراكي مع حدا راح تزبط وراح تنجح فيه وفي حكي عن سيارة إن شاء الله يكون هالحكي صحيح وراح تزبط إن شاء الله معك هالسيارة. <تصفيق> كمان معنا اتصال ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا كيف تك مدانسة إيه أهلا وسهلا آه أنا زينب بنت فارني زينب بنت فارني ايوه عصرة واحد فانوتين مع نوت السعين أه بيني وبين زوجي. زوجي فايز. فارس ابن فايز ابن آمني فايز فايز ابن آمني أيوة ستعة عشرة أربعة وسبعين ستة وسبعين أربعة يعني اسمك زينب واسم الوالدي فاطمي وخلقاني بالشهر إيه. الأول الله يعينه ولا عليك عليك <تصفيق> <لا. إيه. تصفيق> طيوبة كتير بس عصبي ونيراني ولازم يتغير هالطبع من ما يصير خلافات يا زينب عندك أمورك رح لأنه أنت هلا بضائقة مورك رح تصير ممتازي بس شوي شوي عليه لفائز منين عم تحاكينا يا زينة؟ حكيت من جبلي من جبلي خليكي معنا على السمع. طيب بس كمان بسألك إنه اسم انا ويا رح نكمل مع بعض ولا اللي... لا؟ إيه تكرم عيوني هلا هلا من نحكي ان شاء الله خليكي على السمع ماشي؟ طيب بس بقول لك عن اختي كمان إيه شو الاسم? حنان دين فاطمة, فاطمة عشرة ستة لقطتين فاطمة عشرة 93 93 مخطوبة شي؟ مخطوبة لأنه خطيبة 9-3-8 9-3-8-9 شو اسمو؟ كنان كنان ابن؟ كنان ابنني. كنان ابن, ابن, ابن انتصار؟ ابتسام ابتسام ممتاز كثير يعني شاب كتير كويس بالعكس مم. أنا بنصحها تتابع معه لأنه كتير بيحبه آه. طيب بس احكي عني انا انا الاهم هل... ايه تكرمي عيوني خليكي على معنا نعم. يا هلا لما شالو معنا اتصال الو الو كيف... الو اهلا كيفك اهلا تمام كيف المدام يسرا؟ يا اهلا وسهلا بدي احكي معها مرحبا مدام يسرا اهلين يا هلا انا دجانه دجانه هلا ايوه كيفك والله الحمد لله الله, الله يسلمك بدي اسال عن رقد البرج والرقم الكوني بعد اذنك شو الاسم رقد بنت دجانه رقد قلب الالف ايوه الهمزي على الف على الف رقد مدام يسرع. سبق والتصالح بدي اسأل. كمان عن براس. براستها. ايوه. شو ما ستة وعشرين. ستة وعشرين. خمسة وعشرين اتماعني. ايوه. الفين واتنين. الفين واتنين. ايوه. تكرم يا دوجانا. شكرا كتير. مدام. يا اهلا وسهلا. يا هلا. باك. عنا عبير بنت زهي واحد ستة تسعة وستين طلع رقم عشرة عبير من النوع المخلص كثير كثير بس لكنها عصبي ونيراني و... وما بتحمل الكلمة مزاجيه انا بشوفها لعبير واسمه ضعيف اسم عبير ضعيف يعني اذا محمد ابن نظيرة هو زوجة فبتكون اخدي الحظ منه اثنيناتهم كانوا تعبانين بس عبير قلبها كبير وبتنسى الاساءه فورا عبير من النوع الطيب يلي عنده تحسين أمور مادي الحمد لله يعني شيء صحي ما عنده نهائيا عنا حازم ابن عبير 19.8.93 طلع رقمه 3 يعني في في مشروع دراسي إذا عم بيكمل يدرس لأنه عنده نجاح كتير حلو ما شاء الله عليه من الأوائل وحازم فعلا أنه حازم بأموره يعني خلص بيعطي قرار ما بيتراجع فيه نهائيا اسم الأم بيتعبون للشباب ولكن اسماؤن كويسي كعنا مازن ابن عبير تساطعش واحد ستة وتسعين اطلع رقمك ثمانية مازين مازين من النوع اللي بينق شوي هيك لحتى يحصل على الشيء اللي بدو يا. دل يعني مدلل مدلل حاله بحاله او الابو دعمه شوي انا شايفه انه هو يعنيدي كتير كتير لهيك يهدي الوالد عليه لانه ما رح يرد على اخواته مستقبلاً بس ذكي وشاطر وعنده مستقبل كتير حلو زيد ابن عبير 18-1-2001 واحد واحد. زيد الله يحمي يا رب بيطلع هو اللي اخذ الحظ الكل وقاله كلمته وبيطلع هيك قلبه طيب احنا منقول إنه ابن مشايخ او ابن مثلا عائلي او ابن حكماء فعلا بيطلع يعني حكمة جده معه او حكمة حدا من العائلي معه زيد طيب كتير وبيكمل دراسته بنجاح صح عنيد وبيعنيد على الشيء المظبوط. انا بقوله لزيد الله يوفقك يا رب ويخلي اخواتك لالك. ما شاء الله عليه يعني ازا طلع هيك بعيون حدا جاي لعنده على البيت بيعرف اه شو هو. آه في عنا قريج بنت يسيرة. اه ستة سبعة ستة وتمانين طلع رقم خمسة. هم بروح من قدامك يا قريج. انت من النوع اللي كنت تعباني. وان شاء الله الايام اللي جاي راح تكون كتير احسن لاليك. في مشروع بدك تدخلي فيه وحسب اسمك انت انساني ناجحة في عنا يارا بنت يسيرة ستة كمان سبعة ستة وثمانين توم هني كمان طلع رقمك خمسة بس اسم اريج اقوى من اسم يارا يعني اريج بتعبه باسلوبه بي بشخصيطه يارا هيك شوي بتحب اللف والدوران يعني بالضحكي بالمزح بتحصل الشيء اللي بداياه كمان في نجاح عنده والله يخلي كله بعض يا رب حيان ابن بس ما سبعة أربعة سبعة وثمانين طلع رقمك يا حيان ثمانية حيان من النوع الهادئ جدا جدا ولكنه يعني شرارة يعني بس بده كلمة لحتى ينفتح هلا هو عاطفي وما بنكر هالشيء نهائيًا بحب يفدي العالم كله بكل شيء يعني إذا حدا طلب منه أي شيء بيفديه وبيعطيه بس أحيان بينكد على حواله يعني إذا في فرح ولا ما في فرح بيظل هو من النوع اللي حاطت بقلبه ويحب يعيش كثير بالأحلام حيان من النوع اللي حنون عنده ارتباط إذا ما مرتبط 87 إذا مو مرتبط في عنده ارتباط بس الأحسن شيء بحساباته راح يدخل المشروع وهالمشروع راح يكون كثير كويس لألو إذا موظف عنده نقل الأحسن ماريا بنت بسمة 5 91 رقم 5 يا ماريا رقم قوي جدا جدا اللي ما حصلتي عليه من 4 سنين وجاي رح تحصلي عليه إذا مزوجي رح تكون أيامك أحسن وإذا عم تدرسي أنا بتمنى منيك التابعي لأنه في عنديك مثل أمل بيتحقق أو مثل ما بيقولوا أنه شمعة طاوي بحياتك يعني هدف ديك توصليله بدت تحسن أمري قريبا إن شاء الله وفي الدرب غاز رح عتبر ما حاطط لجرحك دواقي ما عم تهملي ولا اسم حتى اللي عم يجينا اسناء الاغنية والاسماء اللي كلها عم تاخدية وكلها عم صح شوفيهم. حتى بيكون معنا اسماء من الحلقة الماضي مسلا بيكون محتفظة فيهم فبقولهم قبل الاتصال او بين الابراج صحيح حلق لمين في عنا وديع ابن عائدة 3010 ال88 انا بقلا لأمه عنده نقلي ورقمه عشرة ما بننكر انه عنده تعب هاي السنة بس ال النص الاول من السنة فيه تعب كتير بس النص الثاني ان شاء الله في راحة والنقل راح تكون عز لقلو. في عنده حياة جديدة راح يدخل فيها وديع ورح آآ راح يكون هيك آآ أثبت فيها ان شاء الله بإذن الله. وديع من الناس الطيب كتير كتير واللي بيتحمل مسؤوليه آآ الاشهر القادمة عم تحملوا مفاجآت عم تحملوا عز عم تحملوا وجاه. عم تدهمه من قبل رؤساء عمله وعم بيكون له كلمة بيناتون زين ابن عائدة خمسة سبعة لالفين زين طلع رقمه اربعة زين نقاء كتير بيحب هيك ضل يحكي يحكي يحكي يحكي لها يحصل على الشي اللي بدو ياه ولكن مستقبلا عنده مثل ما بيقول ازا عم تشوفوا والدته هلا انه عملته شوي بالدراسي لا بس يكبر هيكون من ارباب الاقلام لانه اسمه جاي على عائدة يعني على مستقبل كتير حلو. رقمه فيها شوي يعني تعجيل بالأمور تعجيل بأموره كتير وفي عنده نجاح إن شاء الله بإذن الله في عنا عبد الله ابن مروى 16-6 95 وتسعين طلع رقمك يا عبد الله إيداعش عنده نجاح وعنده تغيير بأحواله وعنده تغييرات جزري يعني هاي السنة في تغييرات في أشهر بالدل على إنه أحيانا بيكون مكركب اشهر بتبين انه مرتاح عبد الله مرزوق كتير ومعطاء كتير وصح عصبي نيراني ومزاجي ولكن قلبه ما في اطيب منه. امينة بنت ديبا ستة وعشرين ستة تسعة وخمسين طلع رقمه سبعة اه انا بقول له موري كله ممتاز يا امينة بالايام اللي جاي بس انت حاولي هلا في عندي القرار بدك تعطيه بخصوص شغل او بخصوص موضوع او بخصوص مشروع أنا بتمنى منك أنه يكون هيك في تروي بالقرار اللي بتعطيه رقم سبعة موسهل هاي السنة يلي بتشتغلي عليه هاي السنة بتلاقي له قدام أحسن في عندك فرص كتير كبيرة إذا عرفتي يا أمينة أنك يعني تستغليها تستغلي رح يكون قدامك أربع سنين كتير حلوة ومشان العقار اللي قلتلي عليه مها بنت او أو قريبا جدا جدا في عنديك ثلاثة شهور يا مها أنت وأخواتك او أو في يعني الشهر الخامس أيار حزيران تموز اللي رح تحصلي على الورتي او العقار اللي حكيتي لي عنه يا لا لا يا بنت حبه بحياتك شور شور علي ولاد خفنا عقد الشراكه او مشان الشراكه اللي قلت لي عليها يا لبنى يعني هلا انت بتتوفقي بالشراكه بس انا بتمنى منك انه ما يكونوا كثره شراكي مو اكثر من اثنين او تنتين لانه بتضيعي وبيضيع مالك لهيك انتبهي وكوني حذره وكمان حتى لو بالشراكه حتى لو صديق او قريب وحتى لو كويسين يفضل ينكتب وراء هذا لك وهاد لي وهذا لك لحق حق لا تحصلي على الشيء اللي بدك تحطيه لتاخدي لأنه أنت قبل هالمرة رايح من إيديك كتير مال لهيك أن هاي النصيحة أنا بنصحك ياها ورح يكون في توافق كتير حلو مع رمضان ابن سعاد 16-83 توافق 75% والله يوفقك وقريباً ديك لبسي المحبس بس في نصيحة هون وأول ثلاثة شهور أو أربعة شهور من لبس المحبس إذا بالخطبي أو الزواج لازم تطولي بالك شوي لأنه رمضان كتير مزاجي وانت كتير قيادي وتحبي الترتيب وتحبي النظافة رح يكون هيك مسعني يعني إزالتنا هون شغلي يعمله هون راح تقدري شوي مو كتير أوه. وهي كتير كتير تحب الترتيب ومس وصي بالنظافه، هيك أنا بلى أول ثلاثة شهور أربع شهور بتروي خد الأمور لأنه أنتي اللي راح تكسبي قلبه. رباب بنت نديمة واحد تسعة, تسعة وستين مع أحمد بن كوكب واحد اثناعش ثمانة وستين ثنائي كثير حلو رباب مثل ما بيقولوا زلمي جنة والمربنة تماما هيك صاير فيهم إنه هو بيشتغل وهي فعلا بتدير باله على تعبه وبتدير باله عليه العقار اللي حكيتي عنه رح يزبط ورح تاخدي أو رح يصير حكي عن عقار رح تكسبي يا رباب رباب ضبي ايديك شوي انت من النوع اللي فعلا انه بيدير باله كتير على المال بس اللي عم يجوا ويصطادوا بالمي العكرة دينيني واعطيني وكذا انت بهم انه انت انساني كتير رقيقة وقلبي طيب وما بتحبي تردي حدا بس بهالأيام هاي لا دير بالك على مالك احسن لك امورك العائلية كتير حلوة عندك التهاب مفاصل او شيء بيخص مفاصل انت به من البرد او من المي البردي احمد ابن كوكب رح يدخل بمشروع جديد أو إذا كان هو من أصحاب الأعمال أو من أصحاب العمل أو لو بيشتغل شغل عادي عنده ترقيب بالعمل وعنده نقلي من محل لمحل أو من وضع لوضع يعني إذا كان تعبان راح يرتاح في عنا حنان بنت فاطمة عشرة ستة تلاتة وتسعين حنان فيها من الحني كثير صح عصبي ونيراني وبطعيت وبتصريخ بس لأنه مزاجيته كتير عالي بس عنده نجاح كتير حلو وعنده ارتباط قريب جدا محبوب كتير من الشباب صح ما كان في إله حظ منهم بس في ارتباط على اواخر ثلاثة شهور من السنة كمان في عنا سينان ابن ابتسام الثلاثي تسعة تسعة سينان حرف السين كتير رائع عندك وعند ابتسام اللي هي والدتك طلع رقم خمسة يعني في شغل جديد في مشروع جديد رح تدخل فيه راح يصير عندك عقار راح يصير عندك بيت حتى لو غرفة او حتى لو اي شيء، بس بيصير عندك شيء يعني بتتعب كتير وبتلاقي نتيجة عملك. في عنا زينب بنت فاطمة عشرة واحد اثمانة وتسعين مع فايز ابن امنى انا لك يا زينب هد شوي لانه انت مانك سهلي انت جواباتك لاذا. وعصبي نيراني اسمك زينة من النوع اللي بيزن زيادة واسم فاطمي كلها نار بنار مناخضها من قهطة مفشز انا بشوفك بتغلي غلي يعني وما بتسكتي لا لأهلك لا اهلك لا لا حدا نهائيا واكيد لما نكون يعني متدللين عند اهلنا ما رح نكون عند الزوج هيك يعني انه بردله جوابات لأمي برد جواب لأبي طبعا كل واحد قلو احترامه بس الزوج قلو احترامه خاص يمكن امك تتقبل يمكن ابوك يتقبل بس اكيد الزوج ما رح يتقبل أنا ما لك إنه فايز سيء لا وطلع إن شاء الله ما يصير يا رب حتى لو كنتي إنتي ناوي أو هو لأنه فايز كتير قلبه طيب وعنده مشروع وعنده مردود مادي كتير حلو بالأيام اللي جاي وهدي قدمة فيك لأنه في مولود قادم هاي السنة إذا رجعته لبعض ورب العالمين تمام عليكم بخير في عنا فضيلة بنت لطيفة ستة واحد الستة وسبعين فضيله يعني دائما بشوف امورك يوم لك يوم عليك يوم معك يوم ما معك بالعكس في مشروع جديد بده يدخل ناس جداد على حياتك ورح تتبدل امورك للاحسن احذري الاقارب اذا بدك تشتغلي أي شيء مع الاقارب شراكه او عمل او اي شيء حتى اذا اجوا عندك ضيوف حاولي ما تحكي شيء قد اموركم بالكتمان لحتى تنجحي بحياتك في عندك مثل ما بيقولوا هيك رزقه ان الله يرزق من يشاء. اذا بتقول لي لا ما عندي شيء وكذا هيك. بلليك رب العالمين يرزق من يشاء بغير حساب. اليك رزقه بدك تاختيه قريبا وبتتحسن امورك وظروفك عليها ان شاء الله. لافا بنت رباب عشرين تسعة الالفين وثلاثة اطلع ثلاثة صح لافا عنيدي كتير كتير بس عندها اطلالي وعندها هيك اثبات وجود ولها مستقبل كتير حلو وهو اسمها جلاب مع رباب اسمها جلاب للخير وخاصة انه رقم تسعة رقم تسعة كتير قوي بالشهر اللي خلاني فيه اطلع رقمه ثلاثة فانه شفته على وجه الخير يعني شو بدي لك ديري بالك على البنت من العين نحاولي هيك معليش حميمية مية وملح منشان تشيلي عنا الطاقة السلبي لأنه كتير حاملة طاقة او أو عندها مثلا بتكون هيك يعني كلامه اكبر من عمره او ما شاء الله كتير لحتى العين عليها كتير عليها عين لافا فانتبهي لها يا باب عنا قدري بنت لطيفة 4-4 80 طلع رقمك يا قدري 4 كمان طلع رقمك 4 لهيك عندك تعب رقم اربعة بيجيب التعب. مكرر عندك. طبعا في عنده تعب. اذا ما عم بتشتغل رح تلاقي شغل كتير. اول ستة شهور من السنة كتير كتير فيهم تعب. وتاني ستة شهور من حسيران ومن بعد. مورك ممتازة جدا. قدري. و يعني انت قدري واسمي قدري. وفعلا اليك قدر من الناس. وفي احترام كتير كتير من الناس لالك يا ست قدري. اذا موظفه في اليك مركز بدك تحصلي له او ترقي بالعمل. في لك شان راح يصير عند اهلك بشغلك راح تستلمي شيء الله العليم في عندك ديري بالك يضع لك مال او يسرق لك شيء لانه في شيء بده يعمل لك يا ست قدري بس امورك من بعد شهر الخامس ممتازه جدا جدا في عندنا كمان سيما بنت نبيه 8 18 3 93 سيمة حرف السين كتير له مستقبل كتير حلو هاي السنة في عندك أشهر فيها تعب بس الأشهر الأغلب فيها راحة لقليك سيما بتكملي دراسي وكله بتعبك بيكون ما عندك ضربات حظ نهائيا هاي السنة إذا عرفتي تستغلي هاي السنة يا سيما عنديك سنتين رائعين جدا جدا واسم سيما على سفر رح يكون لأنه آخر شهر من السنة أو آخر شهرين من السنة في ارتباط بس انا هون بفضل انه تكون الدراسي هي الى الاولوية في عنا كمان نادين بنت فدوى 27.3.88 واحمد ابن سحر 82.92 احمد كان عنده تعب وخلص منه الحمد لله الايام اللي جاي رح يتغير مكان اللي هو فيه يمكن نقلي رح تكون احسن يمكن مساعدي من حدا عنده مقابلة حدا أحمد رح هيك تخفف عنه التعب اللي حامله هوي والله يحمي يا رب ويحمي كل الجيش العربي السوري نادين بنت قدري 27-3-88 نادين عندك حظ حلو عندك تعب كانون شباط آزار بس تخلصي منه رح يكون من نيسان وما بعد حظ كتير حلو رح تشتغلي شيء بالبيت برا ما بعرف بس في عندك رح يصير شغل وراح يصير مردود مادي لأليك في عنا دوجانة بنت رأد رأد بنت جانة عفوا رأد بنت جانة خمسة وعشرين ثماني الفين واثنين بالدراسة ممتاز صحيا ننتبه عليها من العين وإذا فيك تحمية مي وملح بيكون أحسن يا سد دوجانة كون خلص فترة فترتنا معك يسرى خلصت فورا يعني ما حسينا بدنا نعتذر من كل المتصلين اللي ما قدرنا أخذنا اتصالاتهم اليوم نوعدون إن شاء الله أسبوع القادم. إن شاء الله بإذن الله طبعاً منوعدون وإن شاء الله كفيت ووفيت مع الكل. والله ما في منك أنت يوصل يعني عم تعطيهم وقت كتير كبير ما عم تهملي ولا اسم فدايما رح يكونوا بانتظارك أكيد إن شاء الله بإذن الله وأنا ما رح أتأخر عنهم إن شاء الله شكرا كتير إليك أهلا وسهلا فيكم ودعد عزوبي وفات الليلي على حبس الحياة أكس على كل البانا ساعة كروت وضش مخامر ببيرون صادى يا غيري حتموت بسببك انت وانتع نعزو بي وفاق على حبس الحياة